يا ابل قلب بالمدام <تصفيق> انما أبل قلب القلب ما كون داعي للمابو La turajji min husilma Wa mu'awin, wa mu'awin Sayyida ishshar al-mukiymi La turajji min husilma Ma al-la-di ta ما الذي تعقاب من حقيات غادر غير أن تنفوث سم غير أن تنفوث سم ومعاوم سيد الشرقر المقيم ومعاوم سيد الشاق قرر المقيم لا ترجي منه سلم ما الذي تقاب من بحا يجغدر غير أنت فوث سم أنت سالم تبني سوف يعني قرروا قرر لك ظلم فإذا اغتالوا بك السيل مت اسمعني حبيبي, حبيبي. ها. ها. فإذا اغتالوا بك السيل مت ياقن نصر كلمة نصرك تم شر, شر المقيم لا ترجي منه سلم ما الذي تأرخب من حيات غدر غير أن تنفث السم أنت, أنت سعلا أنت, أنت بني سوفيان لكن قرروا قائد قاول ما فان نصرك الماء نصرك الماء حتم متم الا يا حسن مايا يقولون به يبصد امنون وهم رحب الى كل البريه وهم رحب الى كل البريه الا يا حسن نفس الذكيه بما كان على علويه يقولون به يبصد امنون وهم رحب إلى كل المرية فهم قد أحرقوا البيت بنار وهم داسوا على حق الرعية وإن خر شهد فدماه بنزف عار من تحيي القضية بنزف عار من تحيي القضية وهو لا يساوب قلبك المسالف لا يمد كفا كف في ظالم سلمك العظيم يصنع الملاحم كي يكون رفضا للطغاة صار هو لا يساوم قلبك المسالم لا يمد كفا لكفوف في ظالم لا يمد كفا ضد الطغاة الله يا حسن في ذكيا دماك أسقط آل أمي يقولون بهم قبصة أمن يقولون بهم قبصة أمن وهم رؤب إلى كل برية فهم قد أحرقوا البيت بنار وهم داسوا على حق الرعية وإن خر شهد فدماه من تحيي القضية بنزف عارم من تحيي القضية وهو لا يساوم قلبك المسالم لا يمد كفك لكفوف ظالم سلمك العظيم يصنع الملاحم كي يكون رفضا للطغاة عارم كي يكون رفضا للطغاة عارم يا علي هتكوا السلمى قدامك دمك امتي ظلم من بالتعدي تخرجوا الاكبار رجالك الشجعان تطوروا في الميدان بالتحدي بالتحدي, بالتحدي هتكوا السلمى قدامك دمك امتي ظلم بالتعدي تخرج الأكفا تتالك الشجعة تثور في الميدان بالتحدي بالتحدي, بالتحدي, بالتحدي يا ميدان الشهادة ميدان الشهادة ميدان الشهادة فلو مدت إلى السلم اليمين فلا تعني بأن يسأهون ولو خيرني يوما لعينه أكون مكرماً أو لا أكون فلو مدت إلى سلم اليمين فلا تعني بأجيس أهون فتح علي ولو خيرني قوماً لعين أكون مكرماً أو لا أكون أكون مكرماً أكون مكرماً وهكذا الظلم يصق��ه سلم إن الدمى تسمو لسمائي خاصن أجياله كَكن إذا سُعَلuh بل ذلة لا الله بالدماء وهكذا الظلم يصق 이�ي صره السلم إن الدمى تسمو للسمائي خاصنأ أجياله عنه أفصل إذا ساله ذلة مايك اذا الدم من شحره فجار فمن دفقه نصر وتقرار به الثوره لحيبه ستنصار ويهوي كل طاغيه تنتج جبار ويهوي كل طاغوت تنتج بعد ويهوي كل طاغوت اار ويهوي كل طاغوت قد الظلموا قصتوا وسلموا ان الدماء تسموا بالزمايل قيسنا اجيال